إذ يقول المؤلف رحمه الله وقوله لا تخاف دركا الدرك اسم مصدر بمعنى الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائك ولا تخشى من البحر أمامك وعلى قراءة الجمهور لا تخافوا فالجملة حال من الضمير في قوله فاضرب أي فاضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش وقد تقرر في علم النحو أن الفعل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو كقوله هنا فاضرب لهم طريقا اي في حال كونك لا تخاف دركا وقوله مالي لا ارى الهدهد وقوله مالنا لا نؤمن بالله ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب يعني دخلتها في حال كوني غير محجوب وبذلك تعلم أن قوله في الخلاصة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت في مفهومه تفصيل كما هو معلوم في علم النحو قوله تعالى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم التحقيق ان اتبع واتبع بمعنى واحد فقوله فاتبعهم اي اتبعهم ونظيره قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب وقوله فأتبعه الشيطان الآية والمعنى أن موسى لما أسرى ببني إسرائيل ليلى أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون أتبع بني إسرائيل هو وجنوده وأن الله أغرقهم في البحر أوضحه في غير هذا الموضع وقد بين تعالى انهم اتبعوهم في أول النهار عند إشراق الشمس فمن الآيات الدالة على اتباعه لهم قوله تعالى في الشعراء وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون يعني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 ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى في يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى وقوله في الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اتباعه لهم وأما غرقه هو وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم فقد أوضحه تعالى في مواضع متعددة من كتابه العزيز كقوله في الشعراء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر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 الآية وقوله في الزخرف فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقوله في البقرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقوله في يونس فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقوله في الدخان واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إلى غير ذلك من الآيات والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله فغشيهم من اليم ما غشيهم يدل على تعظيم الامر وتفخيم شانه ونظيره في القران قوله اذ يغشى السدره ما يغشى وقوله والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى واليم البحر والمعنى فأصابهم من البحر ما أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل قوله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ومن الآيات الموضحة لذلك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 هي مراعاة فواصل الآيات ونظيره في القرآن قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته